وَ الص إنسلَ إِحْسَانًا وَ لدي إحس اشروا اذ اذا بلغ اشده وغلا اربعين سنهن قال رب اني أعوذعني أن أشكر نعمتك الأمر 11. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرْيَتِي 12. إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُّرِ اسْمِي أولئك الذين نسقضا عن ذنب أحسن ما عملوا نتجاوز عن seni atihim wanatajan was wan fi لِذِي قِيلَ ذِكْرُهُ يُعْدُون وَالَّذِي قَالَنِ وَانِ دَيْهِ وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ولك uh, أ إكَلَ بح قلَ م ق في أ م م قذ خَالَ م قليم ق خَالَ قاضلي ni ni si won kanu ho a <laughs> وما <تصفيق> أكل